بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والود والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم الْعِمَادِ العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد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 فيقول ربي أهانا كذابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما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 فَوَمَا إِذَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً Faduxulii fi ibadi wa duxulii